السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وسلم تسليما أما بعد نواصل درس البحر الرائق في الزهد والرقائق وكنا نتكلم عن آفات اللسان عن آفات اللسان فذكرنا الغيبة ونواصل ذكرى النميمة وما يليها من الآفات قال الله تعالى هماز مشاء بنميم قال أهل التفسير نزلت في الوليد ابن المغيرة وقال تعالى ومرأته حمالة الحطب قيل أنها نمامة حمالة للحديث وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه لا يدخل الجنة نمام يعني جب لك من الآخر يعني يعني مختصر كده لا يدخل الجنة نمام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 وقال بعض العلماء وما يعذبان في كبير أي كبير في زعمهما يعني هو كبير في ميزان الشرع وليس كبيرا في زعمهما نسهل عليهما وقيل كبير تركه عليهما فالنميمة من الكبائر وسهلة على الناس أن يقعوا فيها وهي من أسباب عذاب القبر وهذا الباب والتحذير من النميمة من الأبواب التي تلي باب التحذير من الغيبة وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى قال المشاءون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبراء العنت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ألا أنبئكم ما العضه بفتح العين وسكون الضاد هي النميمه القاله بين الناس القاله بين الناس ينقل قول الناس بعضهم لبعض بما ذكرنا اشياء ولم نعرف النميمه ثم وصلنا بعد هذه الاشياء الى تعريف النميمة هي النميمة القاله بين الناس ينقل قول الناس بعضهم لبعض يعني عندنا الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت إن كان فيه هي هذه الغيبة أن تذكروا بما فيه النميمة أن تنقل الحديث أرأيت إن كان قال هذا الكلام إن كان قال هذا الكلام هذه النميم يعني أنا معاكم الأخ أحمد مش موجود وبعد ذكرت كلمة هذه الكلمة زله نزغ شيطان غفلة فهذه الكلمة لو سمعها الأخ أحمد تؤذيه وربما تغير قلبه هذا ما حصلش يا فكري فواحد قال يعني لفة كده واخد ملك يعني مش رح يقول له مثلا احنا كنا نهاردة وفلان قال كذا لا يقوم لفة في لف كده وتكلم عن الدرس وكذا وكذا وجد سرتكم أي للكلمة يبدأ اسمها ايه النميمة نقل الحديث إيه اللي خليه ينقل الحديث أسباب كثيرة وإيه علاجها نسأل الله أن يوفقنا إلى فهم ذلك معنى النميمة نقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإيقاع العداوة والبعضاء طيب يقول والله أنا ما أقصد والله أنت ما تقصد ده كلام لو ما هوش مفهوم إن الكلام اللي انت هتنقله ده هيفسد وهيؤذي إنما ماذا تصنع النية في العمل الفاسد يعني واحد يقول لمرأته باللفظ الصريح أنت كذا وقال والله ما أقصد ما, ما, ما معنى هذا الكلام فهو يروح ينقل الكلام ويعلم أن نقل هذا الكلام هذا كلام مؤذي خطأ وقال والله ما أقصد ما, يقصد إيه؟ يعني ما يعرفش أنهم ما يعرف إن يزعلون بعض كده ولا يحصل كده يعني ما ليس هذا شافعا لأنه نقل ما يعلم أنه خطأ وأنه مؤذي وأنه يفسد هذه النية لا تقدم ولا تؤخر إلا يعني في حسابي عند الله عز وجل إن كان صادقا فنقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد وإقاع العداوة والبغضاء فالنم خلق من الزميم لأنه بعث للفتن وقاطع للصلات وزارع للحقد ومفرق للجماعات يجعل الصديقين عدوين والأخوين أجنبيين فالنمام يصير كالذباب ينقل الجراثيم والنمام يعني بيعمل إيه بسم الله الرحمن الرحيم آآ هذا الخلق الذميم بالنسبة للنميمة هو الباعث على الفتن القاطع للصلاة الزرع للحقد تجد أن نحن فينا صفة عجيبة لو واحد نقل لك كلمة قلتها عنك في غيبتك أنت بتصدق هذه الكلمة وتحكم علي بها وتجزم أنني أكرهك وأعاديك وكل اللي انت شفت مني من خير كله رسم وكله مظاهر وانت عرفت حقيقة اللي في قلبي لما تنقلت لك الكلف هذا هو تصور شيطاني يعني ما تقولش ان هي زلة ولا فلتة ولا غفلة ولا يعني طبعنا طبع سيء زي ما أي اخذ بالك وكذلك بين الرجل والمرأة يعني لو قال لها الكلام الحلو هو بلغها عن طريق أخته أو عن طريق أي أحد إنه قال عنها كلمة سيئة هذه الكلمة السيئة هي الميزان الذي تحكم عليه به وكذلك الرجل إذا سمع أن زوجته قالت عنه كلمة أو نصف كلمة إنه يتكلم كويس يظن أنه قد فهمها وأنها تداريه وأنه ليس في قلبها إلا هذا المعنى لأن هذا من تزين الشيطان هو الشيطان الذي بفسر الكلمة بهذا التفسير ويجعل عنده هذه القناعة التامة ولذلك تتسبب العداوة من الذي يعلم ضعفنا ويعلم هذا الحال الذي نحن فيه الذي خلقنا سبحانه وتعالى ولذلك حرم النميمة حرم النميمة مثل النميمة كمثل عود ثقاب أو, أو شرز عرف مسدس اللي بيشعل البتجاز وإحنا مثلنا مثل الغاز إنت تتكى على المسدس تطلع شرز اشتعل الغاز فنحن قابلون للاشتعال والنميمة هي هذا الشرر اليسير فأعلم خطورتها إنها يعني تحرق المحبة والصدق لضعفنا وجهلنا والنميمة اسم يطلق على من ينم وقول الغير إلى المقول فيه كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا وليست النميمة مختصة به بل حدها كشف بهذا التعريف يعني بل حدها كشف ما يكره كشفه وعلى سبيل الإفساد والعداوة والضرر سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو كرهه ثالث يبقى نحن بننقل كلام من قائل لمقول قل فيه ديناميم طيب بنكشف حال ما بننقلش كلام مستور يكره من كشفناه له عن إنسان ستر هذا الحال ستر إيه هذا الحال يبقى احنا كده برضو هذه نميمة أو كشفنا أمر وثالث يكره يكره كشف هذا الأمر هذه أيضا نميمة لأن كل هذا يشترك في معنى الأذى وإشعال العداوة و... يعني وإغار الصدور وإفساد العلاقة بين المسلمين وسواء كان هذا الكشف بالقول أو بالكتاب أو بالرمز أو بالإماء فكل ما رأى الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية كما أن الغيبة لها ضوابط ولها أمور تباح الغيبة فكذلك النميمة فإنت لو قلت الإنسان هذا جاسوس وقد ذكر كلام فهمت منه أنه يكره المسلمين وجاءك يظن فيك مثلا طمعان فيك أن يفتنك وفهمت منه أنه يتكلم عن الدعوة أو عن المتدينين عن أهل السنة كلام في عدوة للإسلام فهذا لا يسكت عنه هذا لا يسكت عنه فإذا كان في حكاياته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية وهذه الفائدة تقدر بقدرها يعني فائدة معتبرة أو دفع لمعصية فمصلحة الدين وحق المسلم يعني لما تيجي تتذكر الآخرة وما يرضي الله تجد أن الأرض لله أن تقول هذا الكلام يعني مثل الإنسان المؤتمن في المشهورة بالنسبة للزواج أو للوظيفة ماشي كده هذا المؤتمن على الزواج أو الوظيفة لما أنت تسأله فلان يشتغل يقول لا وفلان يتزوج يخطب يقول لا لا يصلح وقد تقول أو تنقل عنه أو تكشف عنه أحوال تسمى تحت هذه القاعدة نميمة ولكنها أرضى لله سبحانه وتعالى لأن الذي يسألك يطلب منك النصيحة وإلا تكون قد غششته بواعث النميمة الباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه فرصة أو اظهار الحب للمحكي له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل أو سبب رابع باب سوء الطبع وسوء النفس يعني واحد طبعه يعني إن الله وإن الله يراجعون لما يلاقي اتنين بيحبوا بعض يحسدهم يعني هم إليه أنا ما يحبونيش أنا زي ما هم يحبوا بعض فيفسدهم بطبعه مايرتاحش إلا ما يفسد العلاقة بينه في واحد بيحذر واحد بيقول له ايه. فلان عايز يزرني هو ومراته قال له اوحى ليه؟ قالوا بينهم مشاكل كبيرة جدا طيب وإيه الدرر في كده؟ سبحان الله ما يدخلوش بيت إلا ويفسدوه المرأة تدخل هو زوجك عامل معك إيه؟ قال الله يعني الحمد لله كوي سجازها الله خيرا بيجي إمتى؟ ده يعني بيجي متأخر ربنا عينهم ربنا عينهم هم كده هم ده اللي فالحين فيه وتأتي بإيه بكلام وتخرج من البيت في نفس الليلة يحصل مشاكل بين البنت دي وزوجها بسبب أن هؤلاء المتشاجرين يعني نفسهم يعني سيئة لا يدخلوا بيت هادي إلا ويشعلوا فيه النار ويزرعوا فيه العداوة لأنه هم مثل سيء أخلقهم سيئة أخلقهم سيئة طبعا ما يكلمش على حد مخصوص واستغفر الله واطوب اليه واسال الله ان يعفو عنا جميعا وان يسترنا يا يستر عوراتنا ويستر عيوبنا فهذا معنى معنى كلامي يعني ان التحذير من أصحاب النفوس المريضه التي لها في الواقع اثر امر مطلوب امر مطلوب ولكن يعني ايضا بضوابطه الشرعيه ومن نقلت اليه النميمه عليه سته عليه سته امور الا يصدق النمام لأن النمام فاسق قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله طيب مش يصدقوا ازاي ده امر ده صعب جدا لأنه هو لما بيجي يحكي ويريد السؤل المحك عنه هي فرصة أن نسمع الكلمة فعلا وراح ينقلها علشان يفسد يؤذي هذا المحك عنه أو يظهر الحب لأنه طمعان في قلة دين المحك ان إن المحك إليه هيحبه أكتر ليه؟ لما ينقل له الكلام لحساب نفسه يعني يحبه أكثر كده بيوليه بينقله لحد يشتغل جسوس لحسابه بيكشف له أسرار الناس بينقله أمر هو لا يستطيع أن يعرفه بنفسه يبقى كده يحبه في الله لا. فهو ضعف هذا الإنسان ضعف دينه هو الذي طمعه فيه إنما لو قوي في الدين وقل أن يوجد يعني هذا إلا من رحم الله إنما ميخشاه لما يجي يجرب النميمة هتلاقيه نفخه على طول يعني جايب عود كبريت كده نفخه فوشه على طول فيحذره يهابه ولكن المتأمل في أحوال المتدينين والمتأمل في أحوال أحوال الأسهار والنسايب والمتأمل في أحوال الطبقات المختلطة يعني اللي بينهم علاقات يجد أنه مسألة النميمة هي السر في إفساد ذات البين يعني إفساد ذات تجد ناس متغير من بعضها كتير بسبب النميمة وهم إخوة متدينين وممكن يكونوا كمان مجتهدين في طلب العلم وممكن يكون هؤلاء المرضى الضعاف يعني عايز يظهر ولائه ومحبته ولائه مثلا للجماعة أو للشيخ وينقل الكلام وخاصة عن من يخالفه في المنهج ينقله على طول يعني يتلصص ويتجسس وهذا يفسد ذات البين بين المسلمين يفسد العلاقة بينهم فهل هذا له ضابط نعم ذكرنا الضابط ده هل هذا أرضى لله بنو بن ربنا كده يعني, يعني يتذكر بس مراقبة الله له هل هذا يرضي الله أم هو يطلب به رضا الشخص المنقول عنه هو ما هو لسه تشرح قال لا يصدق النمام لأن النمام فاسق قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهال إيه بيحصل انسان عنده رد فعل على طول يعني رد فعل على طول يعني ما فيش أي تثبت جاي واحد بيقول له ايه فلان قال عنك كذا خلاص ده يقين يأخذ موقف على طول يأخذ موقف على طول بيقوله الدرس بتاع فلان ده محدش بيستفد منه وكذا وكذا يأخذ موقف على طول خلاص انقطع الدرس انت قطعت الدرس ليه ما يقولش اي حاجة خالص خلاص هو عرف يعني ايه هم عايزين الدرس ولا مش عايزين يبقى ده بيأخذ قرار هو راح يخطب وبعدين قالوا له إيه قال له دا هم بعد ما انت مشيت قال له دا هو شكله مش قوي والبنت قالت بس هو مش عاجبني وهم إيه بيقنعه مش عاجبني خلاص مش هيرجع لها تاني وهو خد الكلام بهذا القرار يبقى كده لم يتثبت لم إيه لم يتثبت صدق وبنى على التصديق فعل طيب هل يتثبت أم يكذب ده على تفصيل في أمور يتثبت منها وأمور لا يصدقها أصلا يعني لا يصدقها أصلا وإنما إيه؟ يردها على قائلها حسب المصلحة الشرعية يبقى من نقلت إليه النميمة عليه ستة أمور أمر الأول أن ألا يصدق النمام الأمر الثاني ينهاه عن النميمة وينصحه ويقبح عليه فعله وهذا لا يفعله إلا الأقوياء الأمر الثالث يبغض في الله إنه بغيض إلى الله تعالى لأنه نمام يحذر يعني يعني يكره في هذه الصفة يبغض من هذا الوجه مش يتخذ عدوا إلا إذا كان أصلا ما هو متدين وهو نمام يعني هذا شخص معروف بالنميمة شخص معروف بالنميمة وأولا الأشخاص ممكن يكونوا موجودين معروف بالنميمة يعني يفسد بين الناس لا تجده في مكان إلا وتقع فيه العدوة ده في مرض هذا يبغض في الله أي من هذا الوجه لا تظن بأخيك الغائب الذي نقل عنه القول لا تظن به سوءا لقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم لا يحملك ما حكي لك على التجسس والبحث للتحقق منه لقوله عز وجل ولا تجسسوا إزاي الكلام ده بها أقول لك إزاي يعني احنا العلاقة بيننا كويسة وبنحب بعض في الله والنميمة دي أنا أعتبر حاجة أخليها حصلت الكلمة دي أنا بحصل مني نفس الكلام كده ممكن وأنا لواحد أخذ راحتي في المزاح وممكن أقول على واحد كلمة كده فلتة ولا أقصد منها ما وجد المزان الرجحة عندي. أسأل نفسي فإذا كانت الإجابة نعم يعني هذا يصدر مني أسأل نفسي عن نيتي وقصدي أنا بكره وأنا ذو وجهين وأنا منافق وأنا كذا ولا هذا من ضعفي وقلة تديني من ضعفي وقلة تديني وسوء أدبي وسوء خلقي فاستغفر الله وأرجو الله عز وجل أن لا يصل هذا الكلام إلى من قلته في حقه حتى يظل الود بيني وبينه ولا تفسد العلاقة فلما يجلب أنا ميمة اعتبره هو نفس الشخص بالظبط لولا ظن المؤمن لولا سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات انفسهم خيرا اعتبر ان هو كده حتى لو حصل منه الكلام ده استغفر لو حتى فكلمه حتى دي درجة درجه التشكيك يعني ما صدقش الكلام وبعدين اعتبر ان الناقل هذا لا يمكن يكون عنده تقوى لو عنده تقوى مش هينقل فما دام ما عندوش تقوى يبقى النقل اكيد مجروح يفيه زيادة يفيه نقص يفيه الكلام بيبقى له يسموه في يعني الأصول يعني ايه السياق الكلام بقى له إيه سياق فالكلمة في السياق بيبقى لها مزان فهو بيجرد للكلمة عن السياق بيجرد للكلمة عن السياق يعني مثلا إيه رأيك في الشيخ محمد اسماعيل المقدم ما شاء الله ده أنا سمعت له شرح في موضوع بسم الله ما شاء الله استفدت منه جدا قال له طب أنت يا رايك في الشيخ فلان كان بتكلم في نفس الموضوع قال له لا مش قوي لا ايه مش قوي ده في السياق هو أمره قال له فلان بيقول عليك في الدرس بتاعك ما انتش قوي وما كذبش يبقى الكلام جراده من ايه من السياق ففي احتمالات كتيرة مدام هو لا يتقى الله يبقى في احتمالات كتيرة وبعدين الأمر التالت ده أمر في شخصي يعني في نفسي أنا يعني حظي انتركت للأجرت وليس في أمر الدين لا خيانة للدين ولا تجسس على الدين ولا عدوى الأهل الدين ده أمر في شخصي فلعله كفارة يبقى كده لا أتفب يبقى كده بنطبق الأمور ستة لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه ده لو نهاه يعني ولا تحكي نميمته فتكون نماما ومغتابا فليتق الله ذو الالسنه الحداد ولا ينطق الا بما فيه الخير لخلق الله يعني انت تحس ان اللي بيتكلم الكلمه دي ما ايه ماذم ولذلك ان دي من صفات المنافقين لان اللي بيكرهوا المؤمنين وينقلوا بينهم النميمه ان النمام مثل الشيطان مدخله إلى النفس ما تهوى مدخله مرض النفس وعيب النفس إن من يدخل إلى الشخص من عيوب نفسه وطبعه هو من شياطين الإنس فإياك والنميمة وأن تكون شيطاناً من شياطين الإنس وإياك وقبول النميمة فتصاحب شياطين الإنس ويكفيهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن الآثار قال الحسن من نمّ إليك نمّ عليك ليه إنه نمّه من نمّ إليك هو نمّه فهذه قاعدة صحيحة لأن النميم مرض والنمّام مريض فلا يقتصر على شخص بعينه وقال رجل عمر ابن عبيد إن الأسواري يعني رجل يعني من إخواني أو أقرانه ما يزال يذكرك في قصصه بشر فقال له عمر يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل يعني تجلس معه وتحضر له الدرس وتجلس معه عنه الكلام حيث نقلت إلينا حديثة ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما أكره ولكن أعلمهم إن الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وخير الحكمين يا رجل تأزى وده أحسن حاجة وصل الله فأروح بقى انقل له هذه العبارة هتلاه يروح يقول له غير الكلام كله يقول له البطراءة ورؤية أن سليمان بن عبد الملك كان جالسا وعنده الزهري فجاءه رجل خلي بالك من الحكم دين حكم فقال له قال له سليمان الرجل ده قال له سليمان بلغني أنك وقعت في وقلت كذا وكذا وكذا فقال الرجل ما فعلت ولا قلت وخلي بالك لو حصل معاك تقول نفس الكلام حتى لو أنت قلت حتى لو أنت قلت حتى لو أنت فعلت حتى لو أنت فعلت ودول على أن نممته الكذات أنت بإزاي غريبة إن الكذب يأتي بمعنى الخطأ كذب يعني, بمعنى خطأ. يعني في حديث في البخاري أن أسماء بنت عميس قالت كذب عمر يعني أخطأ أخطأ في الحكم فالنمم مخطئ فأنت تقول أخطأ ولو قلت أخطأ لا تقول كذب تذهب علي بس ما تحلفش هو أخطأ ولا ما أخطأش انت تقصد ان الكلام يصل ولا لا يصل تقصد ان الكلام لا يصل صح كده يبقى لما يجي لك تقول لا ما حصلش ان انا لا اقصد ان يصل وهو مخطئ في, إيه؟ في ما نقل عني كلامك ده ترتب عليه اصلاح ولا افساد وتنقلب القضية على مين على النمام يبقى يحذر ايه يحذر منه يستاهل يستاهل فعلا الناس تحذر منه لعلّه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى خلاص كده انما هذه ليست بقى في الشهادات والامور المرتبط عليها حقوق الناس انما هنتكلم على الفلاتات والزلات والكلام اللي هو يعني ايه بيبقى بتقل زله من الشيطان انما لو ما ترتبط عليها حقوق ده لا يمكن ابدا الحقوق لا تضيع وتبقى شهاده زور فقال الرجل ما فعلت ولا قلت فقال سليمان إن الذي أخبرني صادق فقال الآن الزهري لا يكون النمام صادق يعني صادق يعني مصيب ولا يكون نمام صادقا إنما يكون نمام مخطئا يعني كذابا كذابا بمعنى مخطئ فهو كذاب لأنه مخطئ فقال سليمان صادقتا ثم قال للرجل اذهب بسلام يعني لا يكون النمام صادقا وقال بعضهم لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك يا أخي واحد يقول في غيابك كلمة هو غلطان طبعا ما مندفعش عنه بس في غيابك لأنه مش أدري وجهك بيها وبيقولها كده يعني يأمن عاقبتها يأمن عاقبتها. ومش فيه ناس بيكلموا على المشايخ وهم تلامزة للمشايخ صح كده وبيحترموا المشايخ ويقبلوا رأسهم صح وممكن في غياب الشيخ يقول عليه كلمة مع أخوه كده ويقول كلمة ينفع أخوه ياخد الكلمة دي ويقولها للشيخ مصيبة طبعا فهذه المصيبة بسبب النمان فهذه يبقى الأولى للشيخ أنه يبغض النمام لأنه هو اللي شتمه التاني لم يجرؤ أن يواجه بهذا الكلام ويروى أن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل فذكر عنده شاية في رجل آخر فقال عمر إن شئ تحققنا هذا الأمر الذي تقول فيه وننظر فيما نسبته إليه فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية هماز مشاء بنمين وإن شئت عفون عنك فقال العفو يا أمير المؤمنين لا أعوذ إليه أبدا فمن الذي يقوى على هذا أهل الأخرة يعيشين للدين فضل فأنت <تصفيق> <تصفيق> من <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أراجع ما قلت هتلاقي فيه إجابة على هذا السؤال عشان وقت الدرس بس اللي أنا قلته في إجابة على هذا السؤال لا لا يفهم في المجلس انك تتكلم عن فلان اه لا يفهم انه ممكن يفهم فلو كان مفهوم يبقى لا تتكلم يعني انت لو جت وتتكلم عن انسان تنم عنه وهذا هذه النميمة تفسد فانت بتسأل سؤال طب هذا الشخص غير معلوم في المجلس ولما تكلم عنه يبقى غير معلوم أصل غير معلوم يبقى هذه النميمة هتنظر في الدفع الكلام ما الباعث على هذا الكلام ان كان الباعث مجرد الحديث واللغو والخوض في الباطل فامتنع عنه ان كان الباعث انك انت بتحذر الاخوه من تحذير ما فهذا لعله يكون فيه ايه يكون فيه مصلحه يعني من امر من امر يعني. يعني تطبيق الكلام يكون على التقوى وما يرضي الله والورع ان الانسان لو عنده امر فيه شبهه لو اخطا في ترك النميمه احسن ما يخطئ في قول في, في نقل النميمه الافه الثانية المدح يعني في ضبط كده لا تمدح من تعلم أن المدح يضره ولا تبخل بالمدح على من تعلم أن المدح ينفعه والضرر والنفع يكون في الدين والمطلوب أصدق واقتصد ولا تبالغ يعني لا تمدح كذبا واقتصد في مدحك ولا تبادل كيف لا تمدح من تعلم أن المدح يضره يغتر يعجب يكسل عن العمل ولا تبخل بالمدح على من تعلم أن المدح ينفعه هو منكسر يتشجع يقوى ينشرح صدره للعمل يعني شيطان دخل مثلا من باب عايز يثبطه فإنت بتشجعه وتعلم أن هذا المدح يأتي معه بنتيجة إيجابية مثل أن تشجع ابنك وتشجع أخاك على خطة الجمعة والله لقد أحسنت وإنت عارف أنه هو مش عايز يخطب ومش عايز يدي درس ومش عايز يصلي إمانك فلما أنت هتيجي تمدحه والله أحسنت وكذا تعلم أن هذا المدح يثبته ويعينه ويخفف عليه يعني يجعله يتقدم لا يغطر ولا يعجب بنفسه ولا كذا وإنما أنت تعالجه سواء بطرك المادح أو بالمادح هذا ضابط ولكن المطلوب منك أن تكون صادقا فلا تكذب مقتصدا فلا تبالغ آفات المادح المادح له أخطار منها ما يتعلق بالمادح وما ما يتعلق بالممدوح فأفات المادح يقول ما لا يتحققه ولا سبيل للاطلاع عليه مثل أن يقول ورع وزاهد وهو قد يقول ورع وزاهد بالقرائم يعني هذا يحسبه وقد يفرط في المادح فينتهي إلى الكذب وقد يمدح من ينبغي أن يذنب في طالب علم طالب علم وبعدين قعد يمدح في طالب العلم ده الواحد قال له احنا في سنة كيان واحد فكر نوع انتقل لعصر الصحابة أو التابعين أو حال يعني الحاجة دي موجودة هنا موجودة في الزمان اللي احنا فيه ده مبالغة جدا مبالغة ايه ده واما الممدوح ده يعني في بعض الناس يعني, يعني انتوا في نعمة يعني انتوا كفئة في نعمة متربيين و... وانا بمدحكم على فكرة فالتربية اللي عندكم اني لكم كبير لكو كبير في ناس تطلع ملهاش كبير اخذ بالا فبيمرض فعلا مش لقى حد يلاحظه هذه نعمة تستحق الشكر والاسوأ ان يكون كبير مريض يكون كبير ملوش كبير فدي مصيبة لان كبير مريض فبيسقي المرض يسقي المرض فدي مصيبة اكبر ان واحد يعمل شيخ اخذ بالك وهو ما له الشيخ على ايده يعمل شيخ لانه ذاكر كويس واحنا شايفين طبعا الدنيا فقيرة في المساجد كتيرة والناس مساكين عايزين يتعلموا فجالوا شوية يتعلموا فبقى شيخ شيخ ومربي يعني يتكلم وهو مليان افات, مليان أفات. فسبحان الله يزرع الافات في الناس فهذا كان بسبب موضوع إيه؟ أنت في نعمة لكو كبير وكبير كلوه كبير وكبير ولوه كبير والكبير يعني ممنون عليه من الله تبارك وتعالى فهذه نعمة عظيمة عظيمة عظيمة يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها وأن يعممها وأما الممدوح فإنه قد يحدث فيه كبرا وأعجابا وهما مهلكان ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا ويحك قطعت عنق صاحبك هذه القاعدة القاعدة للمدح يدور دي القاعدة. وقد يظن الممدوح أنه وصل إلى المقصود فتتقاصر همته ويقل جهده ويفتر عن العمل ولا ينجو من هذه الأفات إلا بأن يعرف نفسه ويتفكر في أن المادح لو عرف منه ما يعرف من نفسه ما مدحه فكان علي رضي الله عنه إذا أثني عليه يقول اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون اللهم اغفر لي ما لا يعلمون يعني هو يعلم من نفسه ما لا يعلمون فهو لا يغره المدح ولا تؤخذني بما يقولون يعني يحاسب على قول الناس فيه انت مخلص انت كذا انت كذا يعني من نقش الحساب عذب واجعلني خيرا مما يظنون أي أن الخير يطلب يعني لو هو أقولك انت مخلص هذا امر يطلب يعني تسأل الله تبارك وتعالى من فضله وفي الحديث وحثوا في وجه المدى حين التراب رواه مسلم من هم المدى يعني المشهور بالمدح الكذاب ليس من يكذب والمداح ليس من يمدح وإنما الكذاب من يتحر الكذب ويكثر منه الكذب حتى يصير كذابا والمداح من يكثر منه المدح حتى يصير مداحا درجة أنه ممكن إيه أن نسكن تعمل بوظيفة المدح شغال مداح فهذا وحث في وجه المداحين ليس المداح من يمدح مرة أو ينظر منه المدح أو يمدح ما يستحق المدح وإنما هو ذلك المبالغ الكثير المدح الذي يمدح مثل الشعراء في مدحهم مثلا يمدح للمال ويكون عنده قصائد في المدح ويتكسب بالمدح هذا يعني المدح الذي يحفى في وجهته ومن الفضول فضول النظر هذا الذي ذكرناه فضول الكلام فضول الكلام الغيبة والنميمة والمدح وفضول النظر هو اطلاقه بالنظر إلى الشيء بملء العين والنظر إلى ما لا يحل له وهو على العكس من غض البصر والغض هو النقص وقد أمر الله عز وجل به فقال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن يبقى لما واحده تشوف اخت لابسه 15 غويشه في اده تعمل ايه ها ما شاء الله ها الاجابه غرف صحيحه هي عرفت منين ان هم ده عدتهم <تتتتتتخلق> خد بالك <بقى> <تتتتخلق> يبقى قعدت تبص قد ايه على بال ما... عارفت انهم 15 وبعدين يبقى عدته ونظرت لهم وبعدين ترسب في قلبها حقدة وحسن ما لا تشعر به وبعدين طلعت تنم وتغتاب وتذم طب هي جاية المسجد ليه بالذهب ده كله بتتفاخر يعني ولا بتتعالى ولا كذا كل ده آثار عدم غضل البصر انها بتنظر الى زينة الدنيا كما قال الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا فده زينة هذا المد اللي هو عكس الغض إنه تنظر إلى زينة الدنيا فلما تنظر إلى زينة الدنيا معناها إعجاب ومعناها شعور بالحرمان ومعناها تمني ومعناها الإصابة بحسد أهلها يعني يحصل ليه شيعيين ليه شيعيين الفقراء ومش عارف ده كله حسد وأمراض لأنهما مش عايزين يبقى في حد غني فكل هذا مرض بسبب مد البصر إلى زينة الدنيا وأما قول ما شاء الله هذا صحيح من وجه وهو إذا الإنسان رأى ما يعجبه حتى لا يحسده يقول ما شاء الله تبارك الله وأما ما شاء الله أي الفرح نتعالين نحن نقول ما شاء الله وأتصور في واحد ما؟ وترك 7 مليون جنيه ما الله وماديا ما ولا له اثر انتهت خلاص مات وترك 7 مليون جنيه ما شاء الله ده تعظيم لامر المال هو مقصودش اللفظ يعني يعني حاجه فهذا منهي عنه ان لا, لا تعظم الدنيا دنيا حقيره والمال حقير لا يعظم وقد أمر الله عز وجل بغض البصر وصيانة الفرج وقرن بينهما في معرض الأمر وبدأ بالأمر بالغض لأن العين رائد للقلب كما قيل ألم تر أن العين للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف ولأن غض البصر و... ولأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج وصيانته هو الباب الأكبر إلى القلب واعمر طرق الحواس إليه وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته وجب التحذير منه طيب احنا عندنا باب فتنه للمتدينين والمتدينات اللي بيغضوا بصرهم الاذن الاذن تعشق مثل الايه مثل العين فكلام التليفون وكلام النساء مثل النظر بس بيختلف عن النظر حاجة واحده بس النظر بيجيب لك الواقع يعني هي قبيحة دميمة جميلة فعلى حسب الواقع بتكون الفتنة انما الأذن بتقلب لك الموازين بتقلب لك الموازين خالص بتزين الصورة ولذلك الناس اللي هم بيستخدموا الشات ممكن يخدوا معاد إنهم الفسقة دول وبعدين يصرف نظر لأنه يجد إن الأمر غير ما هو إيه توقع فبقى مع الأذن شيطان يزين ولذلك في حديث أبي ورائط رضي الله عنه قال كتب على ابن آدم نصيبه أزان ولا كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة العينان زناها النظر يعني يعني تتمتع بالنظر إيبه الإنسان اللي يتمتع بالنظر ده يبقى وقع في الزنا النظر واقع بوقع في زينة إيه؟ النظر عشان تستقبح النظر عشان تعرف النما صية اللي يتمتع بالنظر لصورة سواء كانت صورة دية صورة مصورة او صورة يعني شخص يبقى العينان زناهما النظر انها تتمتع بالنظر والاذنان زناها الاستماع لانها تتمتع بالاستماع واللسان زناه الكلام لانه يستحلي الكلام يستحليه والمرأة تستحلي مش عايزين يبطلوا كلام واليد زناها البطش اللمس يعني والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى فلما القلب يأتي فيه خاطر الخاطر ده يستجيب له القلب لا يرفضه بل يهواه ويتمنى ويعيش معاه يسرح يعني يبا القلب هنا وقع في الايه فيما في النجاسة في النجاسة وعكس العفة ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه فيعني هذا هو الايه الأكبر شيء يعني فالمطلوب في الحديث هو التحذير من هذه الأبواب لأن كل باب منها له حظ صاحب لا حظ من الزنا فمن أراد الطهارة والعفاف عليه بغلق هذه الأبواب لأن هذه أبواب تظلم القلب وتمنع من العلم وكذا وكذا والخير و... و... يبال إنسان اللي يكون ماشي بقى في الشارع والشارع الموبوء دي يعني. قولك أنا ما بعرفش غض بصر يعني إيه معناها يعني, يعني ببص و... يعني إيه ببص يعني بيتمتع يعني دي جميلة ودي حلوة ودي وحشة ودي جميلة ودي حلوة ودي وحشة ويريت كانت فلانة دي كذا ويريت ويريت والقلب يشتهي ويتمنى ويتمنى ويتمنى وبعدين يروح ينسى كل ده ده ما تنساش ده, ده, ده, ده نجاسة وقذارة وران يجي يقرأ قرآن يطلب العلم يصلي إلى أحواله غريبة يجي يحاول يحاول ما فيش أي محاولة ده لازم توبة وغسيل وطهاره واستقامه فان النهار يؤثر على الليل وعن جابر رضي الله عنه قال والنساء والشاشه الشاشه وال يعني الشاشه دي بتخلي الصوره جميله الشاشات دي والمصور اصلا بيتعمد ان يظهر الشخص في صوره جميله فالشاشه والنساء والنظر واستهانة بالنظر يعني خلاص بقى أول مرة دغض بصرها وتاني مرة دغض بصرها وتالت مرة يعني نص ونص وربع مرة بقى خلاص الأمر بقى عادي وبقى عادي والمشايخ معروفين بالاسم ومعروفين بالشكل ومعروفين بكل عام ويأتي الشيطان بقى من التقوى والدين والجهاد في سبيل الله يحبوا الشيخ أكتر واخد بالك يحبوه أكتر فيبقوا بصر له أكتر كل هذا له اثر على القلب احنا بشر انت تقدر تتفرج على النساء في الشاشه ما قل للمؤمنين يغضوا ابصارهم قال وقال الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن هو احنا هنقول النساء والرجال مختلفين هم بشر بشر فطره نفس يعني شقائق الرجال فهذا ضرر على النساء وضرر على على الرجال فتنه للرجال وفتنه للنساء ولكن الفتنه للرجال أشد لان الرجل قوي ففتنته اشد لان هو بيتحرك والمراه اقل يعني اضعف والرجل جريء والمراه عندها حياء فهذا يعني يجعل فتنه الرجال اشد فليحذر الرجال والنساء من النظر عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك اصرف بصرك يعني حول بصرك آفات فضول النظر هذا النظر لما حرم الله للنساء لزينة الدنيا له آفات له أضرار هو معصية إذا كان في الحرام يعني نظر للنساء ومخالفة لأمر الله عز وجل إذا كان في أمور أخرى ليست مثل نساء كما ذكرنا مثلا لا تمدن عينيك إلى ما اتعن بي أزواجا منه يعني ممكن انت ما تتفرجش مثلاً على فيلا على كذا ده يعني سلامة لقلبك الآفة الثانية أنه يفرق القلب يعني يشتته ويبعده عن الله يتشعب في الدنيا الثالثة يضع في القلب لأن قوة القلب بالإيمان ويحزنه لأنه يتمنى ما لا يقدر عليه وغض البصر يقو القلب ويفرحه الرابعة يكسب القلب ظلمه وإذا أظلم القلب أقبلت عليه سحاء بالبلاء والشر من كل مكان يعني في إنشئة بدعة وضلالة واتباعها واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة وسرعة غضب أشياء كثيرة ممكن أن تقرأ فهذا يكسب القلب ظلمة الخامس يقسي القلب ويسد على العبد باب العلم وغض البصر يفتح للعبد باب العلم وسهل عليه أسبابه السادسة يسمح بدخول الشيطان يدخل مع النظر إلى القلب وينفذ معه إلى القلب ويعمل في القلب ما شاء من المفاسد يرتع السابعة إطلاق البصر يوقع العبد في الغفلة واتباع الهوى والوساوس يعني شوف كده مثال يعني كده وقع نظرك فجأة على امرأة فجأة فصرفت بصر هل الصورة بتنصرف عن خاطرك بصرف بصرك تصرفت بصر ولا بتاخد فترة على بال ما تنصرف تاخد فترة صحيح كده الفترة دي عبارة عن شيطان انت بتدفع بقى الصورة دي بالاستعاذة تذكر الجنة وما عدى الله فيها من الحور العين انت لو اتحرمت من الجنة ايهما اشد حصرة ان تحرم من هذه الصورة في الدنيا ام تحرم الجنة انت تطلب الجنة وايهما اشد عذابا ان تدخل النار أم أن تصبر على البلاء في الدنيا إذا كنت لا تستطع الزواج أو كذا أيهما أشد حرارة وألم فلما تذكر الجنة والنار وتذكر التقوى وتذكر الله عز وجل تجد الصورة تفر تفر من, من زهنك جرد أن تذكر الله وتذكر ما أعده للنعيم من النعيم لأهله وأهل طعاته ومن الشقاء لأهل معصيته. فلا تفكر في المعصية وإنما تقبل على الطاعة فتنصرف هذه الصورة من ذهنك اللي هي أخذت فترة يجي لك الشيطان مرة تانية بالصورة تانية يخليك تفتكر الموقف والمكان والدكان أو كذا والصورة إذا كانت الصورة شديدة ويقول له إيه؟ رح يقول لها اتقي الله وتلبس الحجان عشان يروح يشوفها تاني واتكلم معاه أخذ بلق؟ يقول لا، مش أروح. ممكن أي حد يروح لها، إنما أنا أروح لها إزاي؟ يروح لها أتقل لها أنا مرحش أخذ بلق؟ يبقى ده قتله تاني بس ملتبس عليه يعني يروح بقى إيه؟ يقول لها أتقل لها ولبس الحجاب طيب، هي مش ممكن تالت بقى هي مش ممكن البنت دي تكون طيبة وتتحجب وتتجوزها لما تروح تكلمها في الأجاب كده تشوفها يعني إيه؟ هي فاهمة إيه عن الدين؟ ده, ده ممكن تكون طيب هذه محاولة تالت وكل ده هو صرف بصر وما له بص بقى وما له نظر يبقى مالوش علاج ولا له خلاص يبقى يماشي في طريق فساد مرض ده خطر صرف البصر النظر الفجأة نظر الفجأة ده خطر فما بالك بخطر مد البصر فإياك والنظر إن النظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرميل الله أكبر الله أكبر و طقي فضول المخالطة وفضول الطعام فهنا مش عارفين نجري ممكن نجري في دول يعني هل اريد انه بالله انها اهم من 26 فضول المخالطة المخالطة يعني هي مخالطة الناس سواء كان اخوة في الله اصحاب اصدقاء اهلك في البيت اللي هو ضياع الوقت فيما لا ينفع في امر الاخر وليس فيه مصلحة في الدنيا مخالطة ده الفضول الزيادة امر الزائد عن قدر الحاجة والمصلحة طيب انسان يكون عايز يعني يقابل الناس ويكلمهم ولما يكون لوحده يعني بيحس بملل فيعمل إيه؟ يعني هو لما يكون مع إخوانه يعني بيشعر كده بنوع من الراحة والسعادة ويروح يزور إخوانه ويجلس معاهم وهم فضيين يعني مرهمش حاجة ف سؤال لو مر يوم لم يزورك أحد ولم يتصل بك أحد ولم تتصل بأحد ولم تزور أحد ولم تخرج واخد بالك فكم تصبر على هذا الحال يعني حبس فراض يعني شكل كده حبس فراض كم تصبر على هذا الحال ما معنى عدم صبرك وعدم استغناءك عن الناس لو دخلت البيت ولم تجد أحدا فكم تصبر على القيود وحدك يعني أنت داخل فوجيت مثلا جماعة سايبين رسالة يعني ما فيش حد موجود وكذا وكذا وكذا مصلحة يعني ممكن يجي لك بقى خاطر تروح له في تروح له مش مصالح يعني عشان الوقت بس يعني. ما معنى هذا الكلام؟ معناه عدم الأنس بالله ده معناه العدم الأنس بالله معناه ان الواحد يطلب الأنس بالخلق والمخالطة معناها الأنس بالخلق ده اللي بضيع الوقت يعني انا صلت الجمعة مرهيش حاجة فبقف مع إخواني بعد الجمعة كتير بنتكلم في إيه يعني هو تكلمنا خلاص وبعدين بعد منشينا كلام بنتجاذب اطراف الحديث وبعد بنتجاذب اطراف الحديث بأن كل واحد يروح لمصلحته المخالطة فضول المخالطة اللي هو ضيع, وقت، ضيع العمر الوقت فيما لا يفيد في أمر دين ولا أمر دنيا فضول حاجة زايدة ليه سبب الأنس بالخلق وسبب الرئيس عدم الأنس بالله يعني, يعني إذا لو رحت البيت وليقيته فاضي ما جيش في بالك أن دي فرصة أنك تصلي أو تذكر الله أو خلوة ما جيش في بالك ما عندكش أنس <تصفيق> الأخ يبص لي يقول يا خبرة بيضا <تصفيق> يبص فيه اتعجب فهو فعلاً أمر, فعلاً. فعلا امر عجيب طب ايه العمل العمل إن احنا نتدرب على الامر ده لان احنا مش هنعرف نوصل له مره واحده ومجرد الكلام فيه مش هيجيب نتيجه مجرد الكلام مش هيجيب نتيجه مهما اقتنعت مهما اقتنعت بالكلام هتروح وهتنسى الكلام كلام يعني هتنساه الحياة هتنسك الكلام هتمشي زمان تماشي بالضبط وما لقى المطلوب المطلوب التدريب العملي على الكلام يعني أمر بالحاجات دي وأقف أتدرب عليها أتدرب على الأنس بالله أتدرب على ترك ال... الكلام والأخ والوقفة وأنا باشتهيها وهي حلوة واخد بالك واسبها ليه؟ ناخد مثال أعزكم الله كلاب الشرطة الكلاب البلوصية كلاب الصيد لو جابوهم ودى لهم محاضرات وسبوهم ما دربوهمش هاي كلام مش هينفع معهم التعليم اللي هو ايه المحاضرات ده وطبعا مش نافع معهم محاضرات إنما بيعلموهم ازاي عملي يعلموا عملي يدربوا على ترك طبعه يبهو مفترس وروح يمسك الفريسة وضيبها لصاحبة يبقى هو قوي وسبع ويعلمه ان يمسك الشخص ما يعدهوش يعلمه ان هو لا يأكل الا من يد صاحبه يبقى هو سبع ويأتيه اغير صاحبه بطعام شاه يريد ان يخدعه لا يأكل الا من يد صاحبه وده اعزك الله ده دابة كلب قبل التعلم وأنت كريم مكرم يبقى أنت قابل للتعلم بس بالتدريب تتدرب تتعلم لدرجة أن تبقى دي صبغة لك يبقى الطريق إيه؟ التعلم طريق التدرب الحلم بالتحلم فالواحد يتدرب ده بالنسبة للمخلطة الضابط النافع في أمر الخلطة أن يخالط الناس في الخير كالجمعة والجماعة والأعياد والحج وتعلم العلم والجهاد والنصيحة واعتزلهم في الشر وفضول المباحات فإذا دعت الحاجه إلى خلطتهم في الشر ولم يتمكن من اعتزالهم كن سافر وركب سيارة أو, كذا أو في محضرة في كلية أو كذا فالحذر الحذر أن يوافقهم وليصبر على أذاهم فإنهم لابد أن يؤذوا إن لم يكن له قوة ولا نصر ولكن أذا يعقبه عز ومحبة أو محبة الله وتعظيم وسنأ عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين وموافقتهم في المنكر يعقبها بغض له ومقت وذم منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين ويقول الناس المخلطة أربع أقسام من مخلطتك الغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خلطه هكذا على الدواء وهذا الضرب عز من الكبريت الأحمر وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه أي حد من أهل العلم الربانيين لو أكلت معاه تكسب ولو جلست معاه تكسب ولو ركبت معاه تكسب مخالطة غذاء القسم الثاني من مخالطة كالدواء يحتاج إليه عند الحاجة فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيم ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم فضول يعني من القسم الثالث وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتب الداء وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا ومع ذلك فلابد أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما فهذا إن تمكنت, إن تمكنت منك مخلطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف ومنهم من مخلطته كواجع الضرس يشتد ضربه عليك إذا فرقك سكن الألم يعني ونت معه تبقى متأذي لما تسيبه ترتاح والقسم الرابع من مخلطته الهلك فمخالطة بنزلة أكل السم فإن اتفق لأكل طريق وإلا فأحسن الله إليه العزاء وما أكثر هذا الضرب من الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى الإنسان اللي يكون جالس لوحده ويفتح النت ويخالط في النت هذه الأصناف بديه مخلطة يعني لما يدخل على شبهات في الدين أو عقيدة هو إنسان ضعيف يقول لك يتفرج ده سم يأتيه سم يقتله أو يدخل على موقع إباحية ويتفرج يتفرج على إيه ده المجنون ده يتفرج على إيه ده منكر والمنكر ده أقل لدرجاته إنكر بالقلب ما يقدرش يغيره يقع فيه ويحبه ويشتهيه ويتمتع به وينظر إليه هذا يقتل نفسه هذا سم يقتل نفسه ويعرفش يتوب لأنه قلبه يحتاج التوبة هذه تحتاج إلى عزمة هذا يعني إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله يعني فيه توبة بتحتاج إلى جهد جهيد فهذا أمر شديد فلا يفعله إنسان إلا جريء على المعاصي فإياك وأن يجرك الشيطان إلى هذه الأمور فهي من المخالطة أيضا حتى لو كانت على الشاشات أو النت أو كذا أو ما تقرأوها لا أحنا نستأزمكم بس إيه يعني سامحونا بس عشان نجمع بين الحسنيين لا شيخ انا فضول الطعام نيجي بقى على فضول الطعام انا عديها يا شيخ انا من 8 ساعات بسم <تصفيق> طيب فضول إن يقول الشيخ أحمد بارك الله فيه فضول النظر يقول للأفة التاسعة فضول النظر وإطلاق البصر يورث الحسرات والزفرات والحرقات فالإنسان يعني يوقع في العشق في الحب حب الصور وهذا ما يُرِف هذه الأفات والأفة العاشرة أن النظرة تجرح القلب وإسمع الأغاني أتلاقي المجاري حيامة والمعذبين كل هذا بسبب النظر تجرح القلب جرحا فيتبعها جرح على جرح ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها يعني يتداوى بالبداء إن الله وإن الله اللهم نسألك العافية اللهم إننا نسألك العافية والآفة الحادية عشر يقول في الشاعر ما زلت تتبع نظرة في نظرة في إثر كل مليحة ومليح وتظن ذاك دواء جرحك وهو في التحقيق تجريح على تجريح فذبحت طرفك باللحاظ وبالبكى فالقلب منك ذبيح أي ذبيح وسبحان الله سبحان الله من أراد أن يعتبر يشوف كلمات الأغاني اللي هم أهل الهوى بيغنوها يجدهم في عذاب, في عذاب. الإنسان لو أحب إنسانه وحتى لو تزوجها مدام عشق وهوى هل يأمن أن يحصل بينه خصومة ويعذبه بعض ويعنده بعض وكذا؟ فهذا يعني إنسان لا, لا يسلم قلبه إلا بتقوى الله ومحبة الله عز وجل إنما ليسلم قلبه لمحبة النساء هذا إنسان قد إيه يعني أمرض قلبه الآفة الحاديع عشر طبعا محبة النساء الشرعية التي فيها النبي قدوة لا تعني أبدا هذا العشق أبدا, أبدا من أي وجه من الوجوه حال النبي صلى الله عليه وسلم المشرف مع السيدة عائشة حال قدوة قدوة. تقول أهوأ قربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أوثر ما تحب حب دعيني أتعبد لربي ومثل هذه الأحوال الشريفة من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحب هنا القدوة في المحبة والأسوة في المحبة بالضابط الشرعي إطلاق البصر يذهب نور البصيرة ويذهب الفراسة إنسان ما يعني لا يفهم إلا في هذا الباب وإشارات هذا الباب انما في الإشارات الصحيحة والفراسة الصحيحة لا يفهم في الفراسة الصحيحة والجزاء من جنس العامة وغض البصر يسبب يكون سبب لإطلاق نور البصيرة ويورث الفراسة كما قال شاه الكرماني من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات أي المحرمة أو فضول الشهوات واعتاد الحلال لم تخطئ فراسته يعني ربنا يعطيه فهم وبصيرة واعتبار فهم لإشارات الأمور وكان شاه لا تخطئ له فراسته فضول النظر يوقع القلب في ذل اتباع الهوى لأنه يصير أسيرا وهذه هي العبودية تعس عبد المرأة تعس عبد الدنيا هذا ذل العبودية ومهانة النفس وحقارتها الآفة الثالثة عشر فضول النظر يقع القلب في أسر الشهوة فإن الأسير هو أسير شهوته وهواه ومتى أسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو والعبو والآفة الربيع عشر فضول النظر يجب استحكام الغفلة عن الله تبارك وتعالى والدار الآخرة فإن النظر ومد البصر اللي هو فضول النظر شر محض على القلب والدين والنفس لا فيه سعادة ولا سرور ولا هنا فالعاقل والله لو كان ليس في الآخرة عذاب ولا حساب على اطلاق البصر العاقل يؤثر غض البصر لما يتبعه في الدنيا من عذاب وألام وأضرار يعني يستحق أن يترك مد البصر للسلامة في الدنيا حتى إن لم يكن محاسب عليه في الآخر فهذا العاقل وأما فضول المخالطة يقول عن عبد الرزاق عن معمر قال كان توص جالسا وعنده ابنه فجاء رجل من المعتزلة فيقول يعني لا تخالط أهل البدع فإن مخالطتهم سم ولا تسمع لقولهم هذا لا يسمع لأهل البدع إلا علماء يردون عليهم يسمعون للرد أما أنك تسمع لتعلم أو تنقل وتأخذ الشبهة ثم تسأل عن حلها هذا كمن يريد أن يبتلى بالمرض ثم يأخذ الدواء إياك وما عافاك الله منه ونكتفي بهذا المقدار وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين